جحا ونوادره جحا غير واحد شيء واحد ثابت كل الثبوت في أمر جحا ذلك الشيء الثابت قطعا أنه لم يكن جحا واحد ولا يمكن أن يكون لأن النوادر التي تنسب إلى جحا لا تصدر من شخص واحد ولا تزال دواعي اليقين باستحالة هذه النسبة واضحة في كل قرية وكل رواية يجوز الاعتماد عليها في تحرر الوقائع ومن تنسب إليه يستحيل أن تصدر هذه النوادر عن شخص واحد لأن بعضها يتحدث عن أناس في صدر الإسلام وبعضها يتحدث عن أناس في عصر المنصور العباسي أو عصر تيمور لينك أو ما بعده من العصور بأجيال ويستحيل أن تصدر عن شخص واحد لاختلاف الشخصيات التي تصورها في مجموعها فمنها ما يكون التغفيل فيه من جوحة ومنها ما يكون فيه جوحة صاحب الذكاء النادر والطبع الساخر الذي يكشف عن الغفلة ويتنظر على البلاهة ومن هذه الشخصيات من تتمثل فيه الحماقة بغير مراء ومنها من يتحامق ويبدو في كلامه وتمثيله أنه يتكلف ما يعمل وما يقول استهزاء منه بمن يدعون الحكمة والذكاء ويستحيل أن تصدر هذه المعادرة عن شخصية واحدة لتباعد البيئات التي تروع عنها سواء في الأمكنة أو العادات والأخلاق فقد يروى بعضها عن فارس ويروى بعضها عن بغداد أو الحجاز أو آسيا الصغرى أو غيرها من البلدان الشرقية بل ربما قيل عن جحا أنه نصر الدين التركي وقيل عنه أنه أبو الغصن العربي الفزاري وقيل عنه أنه من النوك الهاكعي كما يقال عنه أنه من أصحاب الحالات والكرامات من المتسترين بالولاية وهم يجهرون بالهزل والبلاهة ويستحيل أن تصدر هذه النوادر عن جحا وحده كائنا ما كان لأنها تنسب بعينها إلى المجانين من أمثال حبنقة وبهلول أو إلى الأذكاء من أمثال أبي نواس وأبي العيناء ويزاد على هذه الإحالات جميعا أن طبيعة الفكاهة تختلف بين تحصيل الحاصل والقياس مع الفارق والمحاولة والمحال مما يجوز أن يتفق عرضا في نادرة أو قليل من النوادر ولكنه لا يتفق في العشرات والمئات ونحن قد نقرأ عن جحة في كتاب واحد فنفهم أنه شخص موجود أو قابل للوجود لأنه متناسق الأخبار مطبوع في تفكيره وتعبيره على غرار واحد ثم نقرأ عنه في كتاب آخر فنرى صاحب الكتاب مضطرا إلى تسويغ نوادره المتناقضة بإسنادها إلى المختلفين والمنتحلين أو باستراء المفترين على جحة للنكاية والتشهير يقول الميداني صاحب كتاب الأمثال هو رجل من فزارة كان يكنى أبا الغصن ومن حمقه أن عيسى بن موسى الهاشمي مر به وهو يحفر بظهر الكوفة موضعا فقال له ما لك يا أبا الغصن؟ قال إني قد دفنت بهذه الصحراء دراهم ولست أهتدي إلى مكانها فقال عيسى كان ينبغي أن تجعل عليها علامة قال لقد فعلت قال ماذا؟ قال سحابته في السماء كانت تظلها ولست أرى العلامة ومن حقي أيضا أنه خرج من منزله يوما بغلس فعثر في دهليز منزله بقتيل فضجر به وجره إلى بئر منزله فألقاه فيها غير أن أباه أخرجه وغيابه وخنق كبشا حتى قتله وألقاه في البئر ثم إن أهل القتيل طافوا في سكة الكوفة يبحثون عنه فتلقاهم جحا وقال في دارنا رجل مقتول أنظروا أهوى صاحبكم فعدلوا إلى منزله وأنزلوه في البئر فلما رأى الكبش ناداهم وقال يا هؤلاء هل كان لصاحبكم قرن وضحكوا ومروا ومن حمقه أن أبا مسلم صاحب الدولة لما ورد الكوفة قال لمن حوله أيكم يعرف جحى فيدعوه لي وقال يقطين أنا ودعاه ولما دخل لم يكن في المجلس غير أبي مسلم ويقطين وقال يا يقيم أيكم أبا مسلم ثم يقول ميداني بعد ذلك وجح اسم لا ينصرف لأنه معدود عن جاح مثل عمر من عامر ويقال جح يجح جحوا إذا رمت ويقال حي الله جحو لك أي وجهك وجح هنا كما وصفه الميداني شخصية مفهومة متناسقة لعل الخبر الذي جاء عن أبيه في حلال الكلام عنه يفسر بالوراثة ما فيه من خلة الحماقة لأن جوحا لم يصنع شيئا يزيد الشبهة في أمر القتيل بنقله من الدهليز إلى البئر وأباه لم يصنع شيئا يزيل الشبهة بوضع الكبش في مكانه وكان لكل منهما مندوحة عما صنع دولة الحماقة في الأب وفتاه أو لعل الخبر عن اشتهار اسم جوحا حتى سمع به أبو مسلم يفسر لنا وضع الروايات عنه بين الفرس أو اعتباره بينهم عالما على البلاهة والتفاهة يسندون إليه ما شابه نوادره من الفكاهات الفارسية وليس في خبر جحا هنا غرابة لما نسب إليه أو نسب إلى غيره ولك أن تقبل هذا الخبر دون أن تحتاج بعده إلى توفيق أو تأويل ولكنك تقرأ عن جحا في غير كتاب الأمثال فلا ترى كتابا واحدا يستغني عن شيء من التوفيق والتأويل لغرابة الأخبار التي ترامت عنه وتلقفها الرواه فحاروا كيف يضعونها في موضعها بين أخبارهم ومن تروى عنهم تلك الأخبار ومن الإطالة على غير طائل بغرضنا من هذه الرسالة أن نحيط بكل ما وصف به جوحة في كتاب الأدب العربي إن المحصل منه كله أنه تناقد لا يستقر على قرار، ولكننا نجتذئ بما كتبه ابن الجوزي، إذ يقول في أخبار الحمقى والمغفلين أنه أيجحا روى عنه ما يدل على فطنة وذكاء، إلا أن الغالب عليه التغفيل، وقد قيل أن بعض من كان يعادي وضع له الحكايات، وعن مكي ابن إبراهيم رأيت جحا رجلا كيسا ظريفاً. وهذا الذي يقال عنه مكذوب عليه وكان له جيران يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه وهكذا يسمع عن الرجل ما يدل على الذكاء وما يدل على تغفيل ويوقفون بين الذكاء والتغفيل ويحسبون أن نوادر التغفيل من وضع المفترين عليه وغير أن ابن الجوزي وناس يحسبون أنه من أصحاب الحالات والكرامات يتكلم ولا ينبغي أن يؤخذ عليه كلامه بظاهره لأنه يعتمد فيه إخفاء الأسرار الإلهية بهذه المضحكات والفزعبلات وقد حسبه بعضهم من التابعين رواة الحديث ثم شكوا في حقيقة اسمه كما شكوا في حقيقة مسمها وأما بعد ظهور جوحة التركي أن بخوجه نصر الدين فالحكايات عنه تنسب إلى رجل واحد وهي مما يمكن أن ينسب إلى عشرة متباعدين في الزمان والمكان والعقل والمزاج وبعض هذه الحكايات متأخر إلى ما بعد اختراع الساعات التي تحمل في الجيب وبعضها متقدم إلى أيام الصحابة والتابعين نوادر له ولغيره ومما لا ريب فيه قطعة أن رجلا واحدا لا يمكن أن تصدر عنه جميع هذه الحكايات ولو كانت متناسقة متساوقة تدل على عقل واحد ومزاج واحد وتتحدث عن فترة واحدة وبيئة واحدة فإننا إذا فرضنا وجود هذا الرجل وجب أن يكون له عمل إلا أن يأتي بتلك النوادر والأضاحيك ووجب ألا يكون لعشرائه وأصحابه عمل غير النقل عنه وإثبات هذه الأحاديث المنقولة وهو ما لم يحدث في حياة الهداة الأعلام الذين تنقل عنهم الإشارات فضلا عن الكلمات العجب أن تكون حكايات جوحة من رجل واحد ولكنه لا عجب على الإطلاق في توارد هذه الحكايات وتلاقيها من أبعد المصادر ومهما يخطر على بالنا من غرابة ذلك فالواقع يزيل كل الغرابة فيه ويرينا أن هذا الفيض من الحكايات وما هو أغرب منه يتلاقى من أقاص أوروبا إلى أقاص إفريقيا إلى أقاص القارة الأسيوية على انتدادها ومثال ذلك قصه تروى عن جحا وعن أبي نواس وعن راب الله الفرنسي الذي تقدم في إشارة إليه وصحواها أن تاجيرا بخيلة رأى طارقا ثقيرة يتبلغ بالخبز القفار على رائحة شوائه أو طبيقه فطالبه بثمن هذه الرائحة وحارب ثقير في أمره حتى أنقذه حلان المشكلات بحل من قبيل دعواه لأنه رن أمام قطعا من الدراهم وقال له أذر من هذه الدراهم ثمنا لرائحة شوائك ومن الذي روى هذه النادرة عن أبي نواس لم يرويها كتاب بغداد أو دمشق او القاهرة بل رواها الكاتب الإنجليزي أنجرام في كتابه عن أبي نواس وأساطيره لما سمعها باللغة السواحلية واللغة العربية في إفريقيا الشرقية وهذه ترجمة القصة كما نقلناها في كتابنا عن أبي نواس قال إنجرام ما ترجمته بحرفه على وجه التقرير أن تاجرا ذبح معزة ومر به مسكين فجلس إلى جانب القدر لعله يستسيغ الخبز القفار باستنشاق رائحتها ثم لقي التاجر وقال له إنك أيها السيد قد أحسنت إلي أمس إذ منحتني رائحة معزتك فاصطنعت بها هنيئة فأخذ التاجر بتلابيبه وهو يقول له الآن علمت كيف ضاعت النكهة من لحمها فقد اختلستها أنت أنت إذن ولا ندري وساقه إلى هارون الرشيد وقد كان شديد المحابة للتجار فحكم على المسكين بتغريمه 12 طروبية يأخذها التاجر ثمنا لنكهة ذبيحة وخرج المسكين يبكي لأنه لا يملك فلسا من هذه الغرامة فوجد أبا نواس في الطريق وعطف عليه أبا نواس حيث علم منه سبب بكائه ووعده أن يساعده ثم أعطاه اثنتين عشرة طروبية وأوصاه أن بها إلى السلطان ولا يؤديها له حتى يحضر هو مجلسه ثم كان الغد فجاء إلى المجلس وراء المسكين يعد الدراهم فأخذها منه ورنها على الأرض فسأل التاجر أسمعت راني نها قال نعم ومد يده إلى الدراهم تريد أن يقبضها فردده أبا نواس فصاح به حسبك لقد وصل إليك الثمن رنينا برائحة فإذا كان المسكين قد شبع من رائحة طعامك فأنت حري أن تملأ يدك من رميم دراهم، وترك الروبيات للمسكين وانصرف إلى دارك هذه نادرة تروى في سواح أفريقية الشبقية ويتحدثون فيها بالروبيات هم يذكرون نقود بغداد وهذه النادرة بشيء من التصرف فيها تروى في قصص جحا وتروى في قصص رابليه ومن النوادر ما يتوارد في خرافات إيسوب وحكايات ألف ليلة كحكاية الحمار والثور مع صاحب الزرع وقد جاءت في أوائل ألف ليلة بالعبارة الآتية اعلمي يا بنتي إنه كان لبعض التجار أموال ومواش وكان له زوجة وأولاد وكان الله تعالى أعطاه معرفة الحيوانات والطير وكان مسكن ذلك التاجر الأرياف وكان عنده في داره حمار وثور فأتى يوما الثور إلى مكان الحمار ووجده مكنوسا مرشوشا وفي معلفه شعير مغربل وهو راقد مستريح وفي بعض الأوقات يركبه صاحبه لحاجة طارد له ويرجع على حاله فلما كان في بعض الأيام سمع التاجر الثور وهو يقول الحمار أنيئا لك ذلك أنا تعبان وأنت مستريح تأكل الشعير مغربلة ويخدمونك في بعض الأوقات يركبك صاحبك ويرجع وأنا دائما بالحرث والطحن وقال له الحمار إذا خرجت إلى الغوط ووضع على رقبتك الناف فارقد ولا تقم ولو ضربوك وانتنع عن الأكل والشرب يوما أو يومين أو ثلاثة فإنك تستريح من التعب والجهل وكان التاجر يسمع كلامهما فلما جاء السواق إلى الثور يعرفه أكل منه شيئا يسيرا أصبح السواق يأخذ الثور إلى الحرف، ووجده ضعيفا، وقال له التاجر، خذ الحمار، وحرثه مكانه اليوم. فلما رجع آخر النهار، شكره الثور على تفضلاته، حيث أراحه من التعب ذلك اليوم، فلم يرد عليه الحمار جوابا، وندم أشد الندامه. فلما كان ثاني يوم، جاء المزارع وأخذ الحمار وحرسه إلى آخر النهار. فلم يرجع الحمار إلا مسلوخ الرقبة شديد الضعف فتأمله الثور وشكره وحمده فقال الحمار اعلم أني لك ناصح وقد سمعت صاحبنا يقول إن لم يقم الثور من موضعه فأعطوه للجزار ليذبحه ويعمل جده قطعا وأنا خائف عليك ونصحتك والسلام فلما سمع الثور كلام الحمار شكره وقال في غاد أسرح معه ثم إن الثور أكل علفه بتمامه حتى لحس المزود بلسانه، فلما جاء النهار خرج التاجر وزوجته إلى دار البقر وجلس فجاء السواق وأخذ الثور وخرج فلما رأى الثور صاحبه حرك ذنبه وبرطع وضحك التاجر حتى استلقى على قفاه هذه القصة جاءت متصبة بغيرها في ألف ليلة وليلة لمناسبة تجل وراءها مناسبة أخرى على الأسلوب المضطرد متسلسل روايات بألف ليلة وليلة ولكنها جاءت في خرافات إيسوب منفردة على اختلاف في المغزى بالعبارة التالية كانت معزة وحمار في حوزة صاحب واحد وكانت المعزة تغار من الحمار لأنه كان وافر الطعام يكفيه ويفيد منه فقالت له إن حياتك نصب دائم تدير الطاحون وتحمل الأفقال فأنصح لك بأن تجمع يوما وتسقط في حفرة تستريح بعدها فعمل الحمار بنصيحة المعزة وأصيبت رجله إصابة بالغة من جراء سقطته وأرسل صاحبه في طلب البيطار ليسأله رأيه وأصف البيطار للحمار مرقا من طحال معزة وقال إنه دواء صالح لعلاج دائه فذبح المعزة لمداوات الحمار والمغزى من هذه الحكاية أن من نصب فخا لغيره جر البلاء على نفسه وفي خرافات إيسود نوادر أخرى يقل فيها التحوير ويتقارب فيها المغزى مما تناقله المشارقة عن جحا وأمثاله ومنها ما لم يرد في الخرافات القديمة كأنه أضيف إليها بعد عصر إيسود أو بعد العصر المفروض له ولخرافاته ومنها ما هو قديم منقول عن الحكمة الموضوعة على ألسنة الحيوان وهي شائعة في الشرق من الصين والهند إلى البلاد العربية على اتساعها وتباعد أقطارها ولا نرانا في حاجة إلى انتظار عصر المطبعة أو عصر التأليف وتدارك الكتب بين الأمم لتعليل هذا التوارد بين النوادر والحكايات في المشرق والمغرب وبين القارات الثلاث من العراق إلى الأندلس وفرنسا إلى إفريقيا الشرقية فإن انتقال هذه النوادر على طرق الرحلات والقوافل أسبق جدا من كل تأليف أو طباعة وقد كان الرحالون يطوفون البلاد من أقصى العالم المعمور إلى أقصى ولا سمر لهم في الرحلة أشهى ولا أدل على حنكة السائح وطول عهده بالترداد على البلاد من أحاديث الحكمة والفكاها وأطوار الناس وغرائب الأقطار قذها شرودا في البلاد مقيمة سمر الذي سمر وزاد مسافري وإذا سمعت القصة في بغداد لم يكن بعيدا عليها أن تسمع في بلاد الشمال من أوروبا أو بلاد الجنوب من إفريقيا مع قوافل الرحالين والسياح الذين يسمرون بها في سهراتهم ويتنافسون عليها بين المأثور عن أقوامهم وأوطانهم وليس العجيب أن تسري هذه النوادر هذا السريان المستفيض بين مرام السياحة ومطارح السفر بل العجيب أن يكون للرحالين والسياح حديث غيرها في ليلة لهم الطوال كلما فرعوا من أحاديث العمل وما إليه ولا ينتظر منا بعد هذه الفوضى الجحوية أن نبت في نسب النوادر كلها أو بعضها إلى صاحبها لأن صاحبها غير واحد ولأن أصحابها المتعددين ضروب من الخلق تصلح النوادر لأحدها كما تصلح للآخر ولكننا نستطيع أن نقسمها على ثقة إلى أقسامها الواضحة من حيث الدلالة او من حيث الدور الذي تؤديه ومنها ما يمثل الذكاء والحكمة وما يمثل البلاهة والحماقة وما يمثل التبالة والتحامق او التغابي ولا يقع اللبس الكثير بين هذه الاقسام او بين هذه الادوار فسنختار فيما يلي 20 نادرة بكل قسم من هذه الاقسام او كل دور من هذه الادوار ثم نتبعها ببعض القرائن التي تساعدنا على نسبتها إلى أقوامها مع التحفظ والتوسع في هذه النسبة الجزافية، وأما النسبة إلى الأحاد من أصحاب اسم جوحة أو غير أصحابه فنعرض لقرائنها الممكنة بعد ذلك على قدر المستطاع